فَرَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا دَلِيلَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا تَنَعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ شَاءَ بِالْهُدَى من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 اطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين والتكبر هو وجنوده في العرض بغير الحق وظنوا, وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين